وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي عَلى أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانُوا قَوْمًا مُّفْسِدِينَ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 ود قَالُوا أَشْعَيُبَ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّنَا لَرَاكِفِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا قال يا قوم أَرَأَيْتُمْ أعز عليكم من الله مِنْ رَبِّي وَآتَانِي إن ربي بما تعملون محيط وَيَقُمْ مِمَّلُوا عَلَى مَا كُنْتُمْ قُمُوا إِنِّي عَامِلٌ سَتَعْلَمُونَ مَن يَأْتِي عَذَابِي يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَمُتَّقِبُ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آ من معجوب رحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.